إن الله وأمّنا إِكَاتَبُوا يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمْ Terima kasih kerana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوافع برهانه المبسود في الوجود كرمه وإحسانه صلوا عليه تعالى مجده وعذ مشانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجلع عبدي رحمة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 وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة مظهرت فيها هيكل محمود فتعا ترد بوجودها أكناف الوجود وضرزت برد العوالم بتراز ثكريم اللهم صلِّ وسلم Asr bersolat dan taslim, atas Syeikhina dan Nabiina Muhammadin al-Raufin al-Rahim. Allahumma salli wa salli wa شفيع الخالق في يوم الكيام صلاة الله على طه اليمان شفيع الخالق في يوم الكيام شافيعي وقال في يوم رقية